بوك تو سكس وثلاث ستة وثلاثون لوكال المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة وو بوش أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ بالكن <سؤال> بوش كورت سينترم. أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ بالكن <سؤال> دينجسكاليت شايه. أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ ور كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Du ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. الدّنيسة مترو المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. الدراجة التالية سيصل خلال دقائق. سيصل خلال عشر دقائق. سيصل خلال خلال خمسة عشر دقيقة. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقائق ونوعه الأخير مترو متى يسافر آخر مترو؟, <تصفيق> متى, يسافر آخر مترو؟ <تصفيق> متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ ونورغورد، متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ هل هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ كرّكوت، لا لا يوجد معي. تذكرت سفر. لا ما معي. شكرت بطالين <تصفيق> ب. إذا عليك أن تدفع غرامة. إذا عليك أن تدفع غرامة.